اتقوا الله حقه قاطه ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد في 190 آية من كتاب الله تحمل لنا عباد الله جميعا كل الرجاءات تفتحوا بابا لا يغلقوا إلى يوم الدين ولا يغلق دون أحد منها في إحدى وتسعين آية يرسل الله سحانه وتعالى رجاءاته ورحماته التي تملأ قلوب العبادة لنا إلى المستقبل القريب بل والبعيد في احدى 90 ايه يدعو الله بها عنا جميعا يائسا وياسمه في احدى 90 ايه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى يرسل الله سبحانه وتعالى الى كل واحد منا صكا صقا يعيش به في دنياه وامنه والى اخرته مطمئنا في 90 ايه من كتاب ربنا سبحانه تحمل اسما غاليا من اسماءه سبحانه وتعالى الا وهو اسم الغفور فربكم عباد الله فربكم خلق الله غفور وما مغفرته سبحانه وتعالى هي ستره الاعظم على عباده كل الستري الذي به ياخذ عبده في كنفه فيقول اي عبدي اتذكر ذنبك ذا وذنبك ذا فيقول رب العالمين وهو العليم الخبير سبحانه اتذكر ذنبك ذا وذنبك ذا هنا يذكره بكل ذنب ويقرره بكل معصيه والعبد فيك كما في ربه يقول يا رب ذاك تاريخ لا ينسى واليوم كما اخبرت سبحانك في كتابك الكريم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ومن ينسى ذلك اليوم وبصره حيث اخبرت فبصرك اليوم حديد يقول أي رب وكانه يخشى الهلكه من اعتراف مر بين يدي ربه وندا ابن يقول الغفور سبحانه سترتها عليك في الدنيا انه الغفور الذي لا يفضح عبده ساعة وكم هاتك عبد ستره الا ضمنه انه الغفور الذي كم شرأ عليه العبد ماطية حتى أنه لا يعطى حيث أكبر الله يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله ولا يستغفون من الله وهو ما هم وهو ما هم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو ما هم إذ يبيتون يقول أي رب ورب يقول له سترتها عليك في الدنيا لم تفضح ساء وها انا اليوم اغفر لك هذه كل المغفره ولو لم تكن المغفره استحقاقه لانه الغفور حيث قال في كتابه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله هو الغفور الرحيم انه يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الغفور الذي يستر الغفور الذي يمحو ولكن اي السبلي ان اللغه العربيه تقرر فرقا بين المغفره والستر فالمغفره لا تكون الا ستر جميله سترا لا يهتك جاه الا تكون سترا جميله سترا على القبيح ولهذا اسمه الغفور وهو من قبل السثير كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويا با يبا حيائه وهو الحي الا ان يكون ستيرا بل انه سبحانه لا يقول كما أخبر في كتاره الكريم إنه هو الغفور والغفور كما يقرل غويون أنها صيغة مبلغة أي على وزن الفعول ويتدل على أمرين اثنين تدل على كثرة وقوع فعلي فهو لا يغفر مرة وإنما يغفر كل مرة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ان العبد يذنب ذنبا فيقول الله عبدي اذنب ذنبا ولكنه عالم ان له رب ينفر الذنب وياخذ به فيغفر الله فيغنم ذنبه والله يقول اي عبدي عبد يعلم ان ربنا يغفر الذنب وياخذ به قدر فرته لك وهكذا يذنب العبد ويستغفر والله الغفور يغفر ومغفرته كثيرة كثيرة ولو كان الوقوع كما اخبر حتى يقول الله لعبدي اني قد غفرت لك ولو تصنع ما شئت ولو تفعل ما تريد الغفور كثرة الفعل اغفور قوه الفعل فهو يغفر كل ذنب حتى قال سبحانه كما اخبر البيو الله تعالى يقول لو باغت جنوبك عنان السماء والسماء بعيده بعيده بعيده لو بلغت جنوبك عنان السماء واين السماء عند الله يقول الله غفرتها لك ولا بالي ولو جدني بقراض الارض المعاصيه وما ادراك ما الارض وما ادراك ما الارض والارض عظيمه نظيمه واسعه وشعه تمنقيته لا تشرك بشيء غفارتها الكاء ولو بالي الغفور الذي يغفر كل الدم حتى ولو كان دم البغي الذي لم تتب منه إلا أنها تقت كلبا يوما من الدهر فيغفر الله سبحانه وتعالى بعد أن يشكر لها عباد الله لا تهلكون إلهكم غفور لا تطيعون إلهكم غفور وإذا قال لكم في أرجى آية من كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخنط من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الذي غفر لقاتل المياه لم يبح بل لمغفرته سبحانه بل لمغفرته طوا له الارض وغير بناها حتى كرى اقرب الى ارض الرحمه كما تعلم وجاءت ملائكه العذاب تنازع وتقول قاتل المئه والنفس الواحده حيث اخبر الله من احياك انما احيا الناس جميعا قاتل المئه قتل الناس جميعا هكذا يقول رب العالمين ولكن ملائكه الرحمه تجيء فتقول لا يا ملائكه العذاب فربكم الغفور وان كان الجبار فربكم الغفور وان كان المنتقم ربكم الغفور وان كان ياخذ بالذنب الا تعلمون ان رحمته سبقت غضبه انذروا قاد الملء لا, لا يضيع لا يضيع في مغفره ربي قاد الملء لا يضيع في عفو ربي انه الغفور والمغفر كما يقول اللغويون هو التستر والحمايه رايتم لماذا لا نهلك لانه بسط مغفرته سبحانه وتعالى حمايه كما يضع الجندي فوق راسه والفوق راسه المغفر فلا ينال سوء ولا يصاب باذى علمتم لماذا نحن في عافيه من النفس في عافيه من البدن في عافيه من المال في عافيه من الولد في عافيه من الاهل في عافيه من كل شيء مع أن المعصي تستوجبها لكه كما قال رب العالمين ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا لأجل لهم العذاب ولكن مغفرة التي سبقت حماية ولكن مغفرة التي سبقت منع بل إنه غفور ودود يتودد إلى عبادي بالمغفرة ويتحنن بها سبحانه فينزل إلى سماء الدنيا وهكذا كل ليلة نعم كل ليلة مع أنه الرحمن سبحانه الذي استوى على العرش ولا تنينزل إلى سماء الدنيا ولا تسأل كيف ينزل كما لا تسأل كيف يستوي وينادي عباده بهذا الحنان كله ألا هل من مستغفر ألا هل من مستغفر فأغفر له هكذا ينزل لسمائ الدنيا يتحنن على عباده بمغفرته ويتودد اليهم ولذا قال رب العالمين ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فكأنما ينتظرك بمغفرته منك ينتظرك بمغفرته ويكون حيث تكون بل انه الذي يبسط يده ليل نهار بمغفرة الى عباده ولما قال عبد يوما من الدهر لعاص يوما من الزمان قد اسرف على نفسه ما اسرف فقال له لا يغفر الله لك فقال له لا يغفر الله لك فاجتمع رب العالمين خر ربنا سبحانه يقول للعابد الكريم ويقول للعابد الجاهل اكنت بعالمه من علما كان الله لا يغفر اي يجاهل بربنا هذا اي يجاهل بإلهنا هذا انه لا يغفر اكنت علي قادرا فربك لا مكره له مغفره اكنت علي قادرا وهكذا يأمر الله به ويطرحه في النار لا يبالي لانه اغلق الباب دون عباده ولانه آية لعبد من مغفرة ربي يوما من الدهر ما ان العبد كما اخبرت الروايات مسرف على نفسه في كل مصيبه وفي كل ذم وما ادراك ام ياق اسرايلي وما ادراك ان يذنب يهودي وما ذلك رب العالمين يقول للعابد الكريم اكن تبع عالمها ما اعظم جهله ان الله هو الغفور سبحانه الغفور تتر الغفور ستر والغفور حمايه والغفور سبحانه الذي قال في كتابه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اقراوا هذه الايه اقراوا هذه الايه فيها ايه الرجاءات افهموا هذه الايه فيها ايه البشريات ويقول يا عبادي مغفرته لا تنقطع درا احد وما اجمل النداء ان يقول يا عبادي تحننا وتوددا لمغفرته ويقول يا عبادي بياء الاضافه عبوديه خاصه ورجاء خاص الذين اسرفوا على انفسهم ما قال الذين ازنبوا لا خرج من النداء اقوام وما قال الذين عصوا لا خرج من النداء اقوام ولكنه يقول اسرفوا على انفسهم ليستوعب بنداءه عموم الخلق وليستوعب بنداءه عموما الناس جميعا وقد مضى خبر قاتل المئة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وانظر كيف يناديهم أدبا يقول أسرف على أنفسهم ولا يقول قل يا أيها العصاة قل يا أيها المزنبون قل يا أيها العلكة إنما يقول أسرف على أنفسهم ما أجمل نداءهم من الله إنه الغفور الذي يستر والغفور الذي يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تصنطوا من رحمة الله واللغة عربية تقرر في هذه الآية شيئا ما جب دب عليه أئمة العظام الكرام أن يقول الله الذين أسرفوا على أنفسهم ويقول اللغويون لا أئمة الأثبات بأن جملة اسرفوا على انفسهم هي جملة صله لأنها جاءت بعد الاسم الموصول الذي يقول الذين وما بعدها يكون جملة صله وجملة الصلة لا محل لها من الاعراب فيقول ايمتنا وكان الذنوب وكان الذنوب في مغفرته في عفوه في عفوه في مغفرته في ستر لا محل لها من العقاب ذنوبك ايها المسلم لا محل لها من العقاب في مغفرة اله قال لا تقنطوا من رحمه الله ولا هنا ناهيه وما بعدها مجزوم فكان الامر امرا جزم فكان الامر امر جزم لا يحتاج لنقاش ولا تكون فيه جدليه كيف من ماذا لا تقنطوا من رحمه الله ويقول من رحمه الله ليت يقول من مغفره الله وقد تسالون ما الفرق ما ان الايه في مورد الحديث يعني المغفره وفي مورد الحديث ان التوبه ولكن الرحمان معنى جديد والمغفره فالرحمه تحمل بشره المستقبل وانما المغفره تحمل تطمينه الماضي فلو قال لا تقنط من مغفرة الله لارىق الناس وماذا في المستقبل يا رب ونحن العصاه وللجنوب عقوبات عاجله وعقوبات ناجله فيقول رب الامين لا تقنط من رحمه الله ليعطيهم بشره المستقبل لان الرحمه كما يقول العلماء تكون لما ياتي والمغفره تكون لما مضى فلذا قال لا تقنطوا من رحمه الله واضافها الى الاسم الاعلم ما قال لا تقنطوا من رحمه الرحيم او رحمه الرحمن لنه لو قال من رحمه الرحمن انها بشره واحده بالرحمه وفقط ولكن ان يقول من رحمه الله فالله رحيم الله غفور الله تواب الله كريم الله غني الله سميع الله بصير فكان ما حمل باسم الجلاله الاسم العلم كل هذه الرحمات رحمه كريم رحمه غني رحمه تواب رحمه غفور رحمه جميع رحمه لطيف ولذا قال لا تغنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب الجميع وهذه ان وهي اداه التوكيد في لغه العرب امر لا يقبل شك أمر لا يكون فيه نقاش أنه يغفر الزروب ثم أكد بقوله الجميعا وجميعا في لغة العرب هي من المؤكدات لا يشك أحد أن الله يغفر ذنبه لا يجادل أحد أن الله يغفر ذنوب عباده الجميعا لا يشك أحد لا يجادل أحد أن قال الله إن الله أكبر يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانظروا خاتمه الايه وما اجملها من خاتمه يغفر لماذا هل يغفر استحقاقا ومن منا يستحق مغفره ربه هل تستحقها بغي وانت تعلم من البغي هل يستحقها قاتل وقد قتل مئات مفسد هل يستحقها عاصي كم استصر بمعصيته عن خلق الله ولم يستحي من ربه ساعه من الزمان اكل هؤلاء يستحقون البغي القاتل من يستحقها لا احد لا احد وانما يغفر انه هو الغفور ولو لم يكن عبدا مستحقا مغفره ولذا ختم الايه يقول ان الله هو الغفور الرحيم ليدفع بها كل اياس ربكم الوقور صدقوا لا تهلكون لا تهلكون عباد الله اقل قول هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مبلغ من العلم والعلم كله عند ربنا سبحانه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 لا عز الا في طاعته الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقاء اليه صل و سلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وامامي صل اللهم على هذا النبي الامين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين وارضى اللهم عن صحابة الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده فيا عبد الله ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين عليك بتقوى الله ان كنت غافلا ياتيك الارداق من حيث لا تدري والام عبد الله والام عبد الله اما كل جاد عرضه النفاد الا تقوى الاله الا تقوى الاله الا تقوى الاله والبر والرشاد وبعد واقول عباد الله الودود الغفور وباد واقول عباد الله الغفور الرحيم وباد واقول عباد الله ان ربنا لغفور شكور انظر كيف يقول الودود الغفور ولماذا ياتي اسم الودود الى جوار اسم الغفور لان الانسان لا يغفر الا لمن يحب نعم لا يغفر الا من يحب وتلك قاعده البشر تغفر لمن احببته واذا قال الشاعر رصاص من احببته ذهب وذهب من لم ترضانه رصاص والامه لهم في ذلك من الحكمه يقولون من احبك يبتلع لك كل شيء ومن كرهك يتمنى لك خطا كل شيء فلذا قال الودود الغفور اشاره الى انه لانه لا سبحانه يغفر لكل احد لا تكون مغفرته لمن يحب انما يتودد اولا فيحب ثم يغفر فليس يمنع مغفرته سبحانه وتعالى احد هو الغفور الرحيم الغفور تكون سترا سترا وحجابا لما مضى ثم هو الرحيم ليتكون بشره لما ياتي لان الرحمه مستقبل والمغفره ماضي وكم من الناس يورقه يورقه مستقبله كما يزجوا ماضيه فلذا قال الغفور الرحيم ليشمل بهذين الاثنين عموم ومطلق الزمان فلا تخشى ماضي قد ذهب ولطمئن الى مستقبل ياتي وكل ذلك انه سبحانه الغفور الرحيم عباد الله يذكروا ان ربكم غفور اذكروا ان ربكم سبحانه غفور اذكروا عباد الله فتعافوا لما بينكم من الخطايا من الذنب من المعاصي ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبي من انبياء بني اسرائيل يضرب حتى تدمى حتى يدمى وحتى يسيل الدم على وجهه وهو النبي الرسول وقالت تفلح امه فعلت بنبيها ما فعلت وما ذلك يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ده شهوه الانتقام تحت قدمي فان الله يقول واذا ما غضبوا هم يغفرون ومنح اخاكم مغفرتك واطلب لاخاك عفوا فقد قال الله تعالى وليعفوا وليصحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم في من نذلت هذه الآية في أبي بكر الذي يرمى في عرضه وعرض أبي بكر هو عرض الأمة لأن أبي بكر هو رجلها الأول بعد نبيها صلى الله عليه وسلم عرض أبي بكر هو العرض كله أليس هو المقصود بقوله وما لأحد عنده من نعمة تجهى الا بثغاء وجه ربي لا لا ابو بكر ابو بكر انه الرجل الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم لو وضع ايمان الامه في كفه وايمان ابي بكر في كفه لرجح ابو بكر ايمنا ابو بكر يرمى ويرمى في عائشه والبلد الطيب واخرج نمات بن ربه ومن الذي يرمي عائشه إنه الرجل الذي كان منا فقط أبي بكر إنه الرجل الذي انتفقت أو داجه من لغمة أبي بكر وامتلأت بطنه من فضل أبي بكر إنه الرجل الذي يرمي أبا بكر فتمدل الآيات وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فماذا يقول أبو بكر أبو بكر لا ينتقم أبو بكر لا يملأ قلبه على مصفح الانتخانة وإنما يقول بلى يا رب أحب أن يغفر ليه فلا أقطع عنه النفقة يوما من الزهر وما زال يأكل ويأكل ويأكل وما زال يلبس ويلبس ويلبس من نفقة أبي بكر من لقبته من طعامه ليقول الله وليأفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ما الذي ذأب بنا إلى المحاكم قضاء عباد الله وما شهوه الانتقام التي لم تبقي بيننا اخوه حتى جعلت من كل رجل منا قبيله ومن كل رجل منا هبيله حتى صرنا صراعا حيث اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كل هذا عياد الله اما لكم مشاء في ابراهيم يقول لربه سبحانه وتعالى في نجواه وفي ضراعاته فمن تبعني فانه مني ماما اغفر لي فانك الغفور الرحيم فانك غفور الرحيم وعيسى عليه السلام يقول ان تعذبهم فانهم عبادك يقول المسيح عليه الصلاه والسلام في قوم ارادوا صلبه وفي قوم باعوه بيع السلعه بابخس الاسمن يقول ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قالها ابراهيم وقالها عيسى وقالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم ان عاد مكه وال رؤوس منكسه بين يديه ذلها تقول له يقول لهم ماذا ظنننا ان يفعل بكم الا تذكر يوما يا مكه الا تذكر يوما لم ينم فيه محمد صلى الله عليه وسلم نوما مطمئنا وهي مكه التي كان يامن فيها كل شيء حتى القاتل يدخل جوف الكعبه امنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الركعه وتوضع قذاره الذبائح فوق راسه يصلي فيها الركع وابو جهل يضع قدمه فوق راسه فلما يدخلها يقول ما تظنون ما تظنون ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف عليه الصلاة عليه السلام لا تسريب عليكم اليوم لا تسريب عليكم اليوم هي هي كلمات يوسف التي قالها لإخوانه ومن إخوانه الذين القوا به في الجب الصغير ويوسف يومها ويوسف يومها بين يديه بين يديه تعرف وهم بين يديه وهو العزيز المتمكن القادر القاهر وهم بين يديه في ذل في ذل الشوع يقول لهم يوسف اليس الصلاه والسلام يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين كونوا من ابراهيم كونوا من ايسا كونوا من يوسف كونوا من محمد صلى الله عليه وسلم اولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي فبهداهم مقتدي فبهداهم مقتدي فبهداه ربكم الغفور والمغفره الستر عباد الله والمغفره الستر كما مضى بيانا ولتسمعوا كيف يضمن لكم النبي صلى الله عليه وسلم ستره وفي حياة كل واحد منا فضيحه وفي حياة كل واحد منا فضيحه وبينه وبين ربه ما يعلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه قدم لنفسك قدم لنفسك وخذ بيدك بطاقه الستر واحضر فمن فضح مسلما فربه يفضحه ولو في جوف بيته ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وما أدراك ما الله إنه العليم إنه الخبير فلا تنادي على نفسك ولذا قال أبو بكر رضي الله عنه لو لم أجد سترة للسارق لو لم أجد سترة للزاني إلا أن ألقي عليه بتوفي لفعلت ما أجمل ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز يقول سميت والرسول يطرده فيقول له هزال الذي جاء بمعز الى النبي صلى الله عليه وسلم يا هزال الا سترت عليه يا هزال الا سترت عليه يا هزال فيستر الله عليك من ستر مسلما فكانما استحيا موعوده ارايت اجرا وثوابا فكانما احيا نفسا من الموت ومن الهلكه في من ستر مسلما وربكم الغفور يستر ثم ماذا اقول من نافله قولي زياده في البيان ان مغفره الله ليست مجانيه انما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول رب العالمين ثم لقيتني لا تشك بي شيئا عند اذن غفرتها لك ولا ابالي ثم لخيتني لا تشرك بي شيئا لا تتوكل على غيره لا تخاف غيره لا تخاف غيره نحببته احببت تفيه ان دعوته لاوته هو ان ذبحته ذوحتله ان نظرت نظرت له عند اذن تكون المغشره ثم لخيتني لا تشرك بي شيئا تكون المرفره حس اخبار الله اقيم الصلاه طرفي النهار وجلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فلا يطمع في المغفره كل احد الا من قدم اثبرا ان رحمه الله قريب من المحسنين ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقهها وجلها كبيرها وصغيرها سرها وعالنيتها اللهم اغفر وارحم وافو وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم رب اغفر وارحم وافو وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاليمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك تراوف رحيم امين امين امين هذا الدعاء منك الاجابه هذا الجاهد علي التكلان اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم اصلي اللهم على النري المشتبى والرسول المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم الله اكبر الله اكبر